إذا تركوا الجهاز نعم ولا تشيء الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء إذا, إذا كثرت الفاحشة يعني إذا كانت في السر في الخطأ في كل الأوقات لكن إذا عمت الفاحشة وأصبح الناس يسمعونها ولا يغيرون منكرا فما شاعت الفاحشة إلا ضربت الأمة بالذل نسأل الله السلامة نعم أطيعوني ما أدات الله ورسوله أطيعوني ما دمت سائرا على الحق وما دمت متمسكا بالشرى وما دمت مطيعا لله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم طب الله عنه هذه درار تكتب بماء الذهب ينبغي لنا أن نحفظ هذه الكلمات لأن حقيقة درار الصدق أمانة والكذب خيانا وحطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا لي عليكم نعم فإذا عصيت الله ورسوله فلا قاعتني عليكم فدينة أبي بكر السبديق وخلافته الراشدة وعن ربيئة أحد السهاب رضي الله عنهم قال قلت لأبي بكر رضي الله عنهم وقال لأبي بكر كيف انك تتولى الامر وانت نصحتني قد لا تأمر على اثنين امرت على الناس كله فقال رضي الله عنه فخوفت ان تكون فتنة وبعد الفتنة في ردة هذا رجل جاء الى أبي بكر يطلب دمارة او يطلب عملا ما فقال رضي الله عنه لا لم يعطيه وقال إن هذه قد تكون هنا خلوة لكن فيما بعد تكون حصرة وندامة يقول هيتني عن الولاية وأنت تأمرت على الأمة كلها فقال رضي الله عنه هملني على ذلك أني خشيت أن تكون فتنة إذا ما تولى أبو بكر يمكن يختتنا الناس وقد كادت أن تحصل عند سقيفة بني ساعدة لما قال من أمير ومنكم أمير وقالوا هذا سعد بن عبادة وهذا فلان وهذا فلان كادة تحصل فتنة فقال خشيت يعني قابلت الولاية رفقا بالأمة وخوفا عليها من الضياع وخوفا عليها من الانحراف والانجراف في طريق الضلال خشيت أن تكون فتنة وبعد الفتنة ردة نعم قال قلت لعبي بكر رضي الله عنه ما حملك على أن تلعي أمر الناس وقد نهيتني أن أتعمل على اثنين قلت لا تصير أمير على ذنب قل ما أحسنها يقول نهيتني أن أكون أمير على شخصي وانت الآن أمير على الأمة كلها لماذا بين السبب قال قادت أن تجتعل الفتنة نعم لم أجد من ذلك. بدا لم أجد يعني من ذلك بذل لاجل الضرورة، لاجل حاجة الأمة، لاجل الظرف الحرج الذي تمر به الأمة. جيش أسامة معسكر في الجرد خارج المدينة والناس ينتظرون ماذا يتم الأنصار اجتمعوا علي رضي الله عنه والزبير. والعباس في مكان آخر وكذا نعم. فسيجئ على أمة محمد الكلفة نعم. وفي رواية تقررت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة نعم. وأن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسراب النفاق وارتدة العرب ونهادة الأنصار فلم فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهذا يعني لا لتقول عليها يعني صارت امور شديدة الى اخر حد العرب ارتدوا او كثير منهم الانصار اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة ويخشى ان يولوا عليه احدا فاذا قل لي احدا معناه اشعال لنار الفتنة. علي رضي الله عنه والزبير والعباس في بيت فاطمة. فيخشى ان يكون هناك ما يشتت شمل المسلمين. ويبدد رأيهم ويوجد الخلاف. فجمع الله الكلمة على ابي بكر رضي الله عنه. فما اختلفه في نتة إلا طار أبي بفضلها نعم والأبي برير صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استغلص ما عبد الله ما عبد الله المسير قده يعني يمكن يكون في مصارعة فترة وجيزة ثم ردة نعم ثم قال الثانية ثم قالت الثانية والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استغلص ما عبد الله ثم قال الثالثة والأيمان ثلاثة لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله ما. ثم قال الثالثة فقيل له مه مه يا أبا هريرة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في سبمائة إلى الشام ولما نذر بذي خشب بذي خشب مسافة ليلة تقريبا من المدينة يعني قريب من المدينة. نعم. فلما نظر بذي خشة قبدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقدة العرب فاجتمع إليه الصحابة فقالوا ردها ردها لا ردها يعني كيف سامح؟ السامعية اللي راحوا ذولا. أن أحود يعني يخشى أن يتمالى الفدوى الأعراب من لا خلاق لهم يخشى أن يغيروا على المدينة فينحبوها لأنهم وإن دخلوا في الإسلام إلا أنه لم يتغلغل في نفوسهم ولم يقووا أو لم يقارق منهم اللحم والدم نعم فقالوا رد هؤلاء توجي هؤلاء إلى الروم وقد اختبت العرب بعيدة والعرب اللي حول المدينة مرتبين لا هذا رأي الأكثر نعم توجي هؤلاء هؤلاء وقد ابتدت العرب حول المدينة فقال والذي لا اله الا هو لو جرت الكلاب باجل ازواج رسول الله لو, الله لو الكلاب الله الكلاب المحيطه بالمدينه عضت ارجل امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد هذا الجيش مرتي يعني لو ان الناس تطاولوا على المدينة والاعراق حتى الكلاب لو جاءت بالمدينة وعضت ارجو الامهات المؤمنين وارد الجيش ما ردت جيش جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لابد لهم من المسيح وكان في ذلك الرأي الصائب الرأي الصائب الذي نصر الله به الاسلام وعهل نعم. ما رددت جيشا وجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لما انقذ فوجه اسامه فجعل فجعل لا يمر بلا يمر بقبائل يعني سار أسامة وجعل لا يمر بقبيل التعجبوي ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات وهذا جيد في دليل على القوة ودليل على ما يملكون من العتاد وعلى ما لديهم من السلاح بدل ما نغضب الان نتعيث نخلي الجيش يروس انه هجموا أمكننا أن, أن نعمل ما نشاء، وإن انتصر رقينا على ديننا، لأنهم ما دام ينتصرون على الروم فنحن من بعد أولاد، فكان في هذا الرأي الصائب نعم. فجعل لا يمر بقبائل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن من عدد كبير ثمانمائة، ولكن ولكن ندعهم نتريث. يروحون إن انتصروا لنا على ما حنعنا وإن هزموا أنت نقتد وقت في سحر. نعم ولكن دعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهدموهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام ولله الحمد نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وصال